موقع رياض القرآن يقدم يقدم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما قارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثون وتكون الجبال كالعهن المفروش، فأما من ثقنت موازيله فهو في عيشة راضية، فأما من ثقنت موازيله فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازيله فأمّه، فأمّه مهاويه بام وما ادراك ما هي وما ادراك هي نار